والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهلنا ولبئس الماد ومن الناس من يشتري نفسه بتغران فَكَفْتَهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا فَاعْلَمْ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 والمبينات ضيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولا يأتكم مثل الذين خَلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 لَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ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 121. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 122. وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 123. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 124. ولا تنسوا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 هُوَ يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهم حتى يطهرن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 خير المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم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 فَإِنْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ حَزُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا أَن يَتَرَاجَعَا يَظُنُّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ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 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا, إذا تراضوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَطَيِّبٌ يَوْمَ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزقهن وقسمتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراضي وَتَشَاوُرٌ فَلَا جُنَاحَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ نَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء من خطبه النساء او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ولكن لا تواعد 124. لا أحدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 125. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 126. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا 127. واعلموا أن الله غفور حكيم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 وَإِن طَلَّقْتُمْهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ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 فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ 119. في أنفسهن إن من معروف 110. والله عزيز حكيم 111. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 112. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 113. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موت ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 لا قاقتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولم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 وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ